الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم أحمدك <مارك> يوم الدين هيك <ليا> نعوه و <وليا> هيك نستعين ابدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحطوب عليهم والقالين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا من قراء المهاجرين الذين أرشجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون قطلا من الله وإضعانها وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تروا الدار والإيماء من قبلهم يحبون كان لهم خصاصا ومن يوقى شوح نفسه فأولئك فأولئك هو المبنحون الله الحمد لله رب العالمين والرحمة الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي هَمَّ بِهِ وَضَاقَ صَدْرُكَ بِمَا لَمْ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ إِنَّ مَعَ العسل فَإِذَا فربت وَإِلَى رَبِّكَ فربت الله